صد الله جلعال انتهينا المرة الماضية يعني ما يكرب من نصف صورة النازعات صد الله اخذنا اول مرة الصورة بطريقة كلية كده تتكلمنا عن بعضها والمرة اللي فاتت اخذنا النصف الاول الى ان في ذلك لعبرة لم يخشى واتكلمنا عن محاول موضعات او موضعات الصورة قلنا ان الصورة تنقسم الى خمسة اقسام قلنا الجزء الأول هو بهذه الصوره عنامها كثير من الناس ويعني نستشعر يعني بدايه الصوره يعني شوية شديده شويه والنازعات والناشطات والسابحات في السابقات والمنذرات امر مبهج لا يعلم كثير من الناس جل عن احوال الناس يوم القيامه يوم ترجف الراضفه تتبعها الراضفه قلوب يومئذ واجفة ابصارها خاشعة يقولون انا لمردودون في الحاشرة االك اذا كره خاسره فانما هي جدره واحده فاذا هم بالساهره طبعا هؤلاء هم المكذبون الذين كذبوا باليوم الاخر ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بالقران ثم يعني شرع الله جل في ذكر لقصه نبي الله موسى عليه السلام هذا شبه كما قلنا او تشبه قصه حياه موسى عليه السلام حياة النبي الله عليه وسلم من اجل ذكركم فان بدا الله جل وعلا بتقديم موجزه عن قصه موسى عليه السلام فقال جل وعلا هل اتاك حديث موسى أي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين كذبوه فاستمع يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى موسى أو إلى قصة موسى عليه السلام ذلك النبيه إلى فرعون وها هو الذي أرسلته إلى فرعون وها هو فرعون يكذب بموسى عليه السلام أكثر لما كذب قومك إياك فقد ادعى فرعون ألوهين قومك لم يدعوا ذلك فهو تكبير وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول جل وعلا هل أتاك حديث موسى إذ نداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون فقل هل لك تسلية إلى أن تزكى وأهدى إلى ربك فتقشى فأراه الآية الكبرى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نتال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة إلى هذه ثم يقول الله جل وعلا في المحور الثالث ألا وهو الكلام عن الكون والكلام عن التدبر في الكون عن التدبر في الكون كما قلنا في السورة النبأ أو في السورة السابقة وتكلمنا أن كيف يستدل على البعث من التدبر في الكون تمام؟ فها هنا أيضا نتدبر في الكون حتى نصل إلى البعث من خلال التدبر في الكون فيقول الله جل وعلا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ررفع تم كها فسوواها وأطش ليلىها وأخر رج ض خها والأ ض ذلك دخاه ق رج منها لاها ومروعها والجبان أو ساها أم السماء بناها أي أيوه الذي يا أي المكذبون الذي السكزون بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكذبون باليوم الآخر أأنتم أشد خلقا أم السماء أي أخلقكم أو بعثكم مرة أخرى فهنا قول الأول أأنتم أشد خلقا أي الخلق هنا البعث بعد الموت أي أبعثكم بعد موتكم أشد أم السماء بناها ثم ما فعله في السماء رفع سمكها أي بنيانها وارتفاعها فسواها أي جعلها مستوية وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أي وأغطش ليلها أي وأظلم ليلها وأخرج ضحاها أي أنار نهارها دحاها أي جعلها مستوية وقيل ضحاها أي ما بعده أي أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها, أي والجبال أرساها أي أثبتها أي جعلها ثابتة في الأرض حتى لا تضطرب الأرض فجعلها مستوية وثابتة متاعا لكم ولأنعامكم أي جعله الله جل وعلا كل ما في الكون متاعا لكم الأنعام فقال متاعا لكم ولأنعامكم ويكأن الله جل وعلا يبين أن هذه الدنيا كلها إنما هي متاع إنما هي متاع وليس لكم فقط ولكن متاع لكم ولأنعامكم فالحياة إنما هي الحياة الآخرة ليست الحياة الدنيا من أجل ذلك يقول الله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 فإذا جاءت الطامة الكبرى فاذا جاءت جاء الله جل وعلا باللفظ جاءت ليدل على انها لا بد ان تاتي حتما لا محال أي لا بد ان تاتي القيامه فجاء الله جل وعلا باللفظ جاءت أي في فرماه فإذا جاءت الطامة الكبرى أي يوم القيامة وثميت بالطامة لأنها تطم على كل هول قبلها وتغطي على كل هول قبلها فلا هول كهول القيامة فلا هول كهول القيامة فإذا جاءت الطامة الكبرى وقتها يوم يتذكر الإنسان ما سعى يتذكر كل واحد منا ما سعى من خير أو شر وذرزت الجحيم لمن يرى وذرزت أي أظهرت الجحيم لمن يرى ظهرت لكل أحد للمؤمن وللكافر كما قال الله مجل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حسما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا فالكل سيرى النار يوم القيامة وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من, من تجاوز الحد في الطبيعة الدنيا ولم يأتمر بأوامر الله جل وعلا وآثر الحياة الدنيا أي وفضل الحياة الدنيا فإن النار هي المأوى فإن النار هي المندل الذي ينتظره يوم القيامة وأما من خاف مقام ربه نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه أي وأما من خاف من القيام بين يدي ربه جل وعلا يوم القيامة ونهى النفس عن الهوى فلما خاف من مقامه بين يدي ربه جل وعلا فنهى نفسه عن هواها فإن الجنة هي المأوى فإن مصيره إلى الجنة وإن منزله إلى الجنة وقيل وأما من خاف مقام ربه أي وأما من خاف من جلال ربه جل وعلا فنهى نحسه عن هواها فإن الجنة هي المأوى وبعد كل هذا الذي ذكره الله جل وعلا وذكره النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بأناس ما زال يكذبون باليوم الآخر وما زال يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يقشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يسألونك عن الساعة من هم السائل أو من هم السائلون قيل المشركون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة استهزاء بها وعدم إيمان باليوم الآخر فيسألون من قبل الاستهزاء أيان مرساها أي متى تكون الساعة متى قيام الساعة فيقول جل وعلا فيما أنت من ذكراها تقول أم عائشة لما سأل أو ما زال المشركون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه جل وعلا حتى قال له الله جل وعلا فيما أنت من ذكرها أي لئيس hurtingها اليك وإنما علمها إلى الله جل وعلا فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها أي ما عليك إلا أن تنذر من يخشى اليوم الآخر ومن يخشى من يوم القيامة فهؤلاء هم الذين سيعتبرون ويؤمنون باليوم الآخر وقيل يسألونك عن ساعة أي لمساها أي بعض المسلمون بعض المسلمين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من باب, العلم من باب العلم كما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يرد عليه فقال بعض القوم ربما كره النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الرجل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فقال أين السائل عن الساعة فقال هو أنا أو ها أنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال الرجل او قال الصحابي كيف إضاعتها قال إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة هذا أحد الصحابة وجاء صحابي آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله ماتت الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلحات ولا صيام ولكن ولكني أحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحد فهذا الصحابي وهذا الصحابي يسألان النبي صلى الله عليه وسلم من باب المعرفة من أجل ذلك جاء في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من, من مسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن أدلك على أمارتها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم أمور دينكم تمام؟ إذن فالسؤال من قبل المسلمين من باب المعرفة وأما من المشركين فمن باب الاستهزاء ومن باب عدم الإيمان بالآشرة من أجل ذلك يقول الله جل وعلا إذا ربك مُنتهاها أي معرفة تُعَرُّهَا إلى الله جل وعلا إنما أنت مُنذر من يقشاها كأنهم يوم يرونها أي هؤلاء المشركين المكذبين كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون القيامة لم يلبثوا إلا عشية والعشية هي آخر النهار من وقت الزوال أي من وقت الظهر إلى مغرب الشمس أو ضحاها أو أول النهار من وقت طلوع الشمس إلى وقت الزوال أي ما قبل الظهر تمام كأنهم يوم يرونها أي هؤلاء المكذبون لم يلبسوا إلا عشية أو ضحية طيب نحن قلنا يسألونك عن ساعة أيان مرساها هذا هو القول الأول فيما أنت من ذكراها أي أين أنت من ذكراها مالك لك أنت من ذكراها هذه القراءة الأولى أما القراءة الثانية فقيل يسألونك عن الساعة أيان مرساها ثير أي يعني إمكار من الله جل وعلا على هؤلاء المشركين الذين يستهزئون ولا يصدقون بيوم القيامة يعني الوقف يكون على فيم أي كيف يسألونك ولماذا يسألونك وما بالهم يسألونك عن يوم القيامة ثم نبدأ بقول الله جل وعلا أنت من ذكراها أي أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم بعثاتك من أمارات الساعة كما قال الله جل وعلا فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشغاطها ألا وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم إذن فالوقف إما نقف على أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها او يسألونك عن الساعة أيان مرساها فين؟ ثم نقول أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يقشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها هؤلاء الذين كذبوا بالآشرة هؤلاء الذين لم يصدقوا بالنبي ولم يصدقوا بالقرآن فإذا بهم يوم يرونها أي يوم القيامة يرون أنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية أو ضحاها باعوا الآخرة بدنيا حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعورة من أجل ذلك ما الله جل وعلا يذكر في القرآن هذه الآيات التي تدل على ندم هؤلاء وتدل على تحقارهم للدنيا ولكن حين لا ينفع الندم حين يرون الآخرة فيقول الله جل وعلا قال كم نبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين ويقول جل وعلا ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم وقال جل وعلا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ من زرق يتخافتون بينهم إلا لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أنثالهم طريقة إلا لبثتم إلا يوم وهنا يقول جل وعلا كأنهم يوم يرونها لم ينبثوا إلا عشية أو ضحاها فبفضل الله جل وعلا بذلك لن يكون من انتهينا من هذه الصور طبعا احنا شرحنا كده الشرح العلمي اي اقوال العلماء في الايات تمام بس مش همس اقول قول الله جل وعلا اأنتم اشد خلقا ام السماء بلاها يبقى اذا اول قول اي اأنتم اشد خلقا الخلق هنا بمعنى البعث بعد الموت أي أبعثكم بعد موتكم أشد على الله جل وعلا أم السماء أي أم بناء السماء فطبعا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس يعلمون طيب هذا هو القول الأول أما القول الثاني أأنتم أشد خلقا أي أشد خلقا من فرعون الذي أهلكه الله جل وعلا أم السماء بناها أي أتظنون أنكم أشد خلقا من فرعون طبعا فرعون اشد خلقا منهم أشد قوة من هؤلاء فلو قال بعضهم نعم انا أشد قوة من فرعون فيقول جل وعلا أم السماء أي إن كنت أشد قوة من فرعون أأنت أشد قوة من السماء بالطبع سيقول لا لأنه ليس أحد اشد من السماء او اشد خلقا من السماء او أشد قوة من السماء يبقى يبقى قولين في هذه الآية أنتم اشد خلقا أي خلقا بمعنى بعثكم بعد موتكم اشد أن السماء بناها هذا القول الأول او أأنتم أشد خلقا أي قوة من فرعون فإن قال قائل نعم فنقول أأنت أشد قوة من السماء نعم. إذا أأنت أشد خلقا من فرعون أم من السماء دناها ثم ذكر الله جل على صفات هذه السماء تمام طيب احنا بفضل نهي جل وعلا انتهينا من شرح هذه الصورة هذا كما اقوال العلماء في هذه الصورة تمام؟ وتكلمنا يعني عن بعض المحاول من هذه الصورة ينقصنا فقط الآن الشرح الدعوة يعني كيف نستغل هذه الصورة في الدعوة إلى الله جل وعلا هذه الصورة بدأت بقول الله جل وعلا والناجعات غرقا والناشطات نشطا اي نجد ان النزعات كما قلنا هي الملائكه التي تنزع ارواح الكفار والعصا والناشطات هي الملائكه التي تن اي التي تخرج ارواح الطائعين او ارواح اهل الطاعه او اهل التقوى تمام طيب لماذا ذكر الله جل وعلا هنا النزعات قبل الناشطات لأن هذه الصورة تلائم أناسا يعني لا بد من الترهيب قبل الترهيب نعم من بل التخويف نخوف هؤلاء الذين ما زالوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في النب أن الله جل وعلا ذكر يعني الترهيب قبل الترهيب في هذه الصورة فذكر يعني الا نجعل الافضل هذا والجبال اوتادا وخلقنا لكم ازواجا اللي الكلام عن الكون المرئي قبل ان يذكر الله جل وعلا الكلام عن يوم القيامه وذكر النار وما فيها تمام ولكن هؤلاء اناس ما زالوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن ذكرنا هذه الصوره فما زالوا يعني الله جل وعلا ذكر النازعات وذكر احوالهم يوم القيامة وذكر قصة فرعون وما حدث وذكر الجون المبي وذكر الطامة ثم يسألونك عن الساعة أيان مرساة مازال هؤلاء المشركون يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون بيوم الآخر فناسبت هذه الصورة أن يأتي الله جل وعلا بالترهيب قبل الترهيب عكس الصوره السابقه لان هؤلاء ناس ما زالوا يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني لفظت القناديات يعني ذكرنا انها أكثر اقوال العلماء انها الملائكه التي تنزع ارواح الكفار أو الطغاة وان شطاط هي الملائكه التي تخرج ارواح الطائعين وذلك ذكروا لانه يناسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازل يعني مش هنفكر طبعا ولكن هنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال البراء بن عازل خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأمصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد أي قبل أن يوضع هذا الرجل من الأمصار في قبره فجلس على شفير القبر صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير قال أي قال البراء وفي يده عود ينكت به في الأرض صلى الله عليه وسلم أي يضرب به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيدوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائيك من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفر من أجفان الجنة وحلوق من حلوق الجنة أي الطيب الذي يوضع للبيت من الجنة حتى يجلس منه مدى البفر ثم يجيء ملك الموت ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول ايتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله والإطوان فتخرج تثيل كما تثيل القطرة من في السقاء فيأخذها يعني هذه اللفظة فتخرج تثيل كما تثيل القطرة من في السقاء كناية عن نشاط هذه النفس للخروج من هذا الجسد لأنها تبشر برضى الله جل وعلا من أجل ذلك هذه ملائمة لقوله جل وعلا والناشطات نشطة أي تنشط الروح للخروج من الجسد لأنها تبشر برحمة الله جل وعلا وبرغفرة الله جل وعلا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وإن الحج الكافرة إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه نعوذ بالله جل على أن نكون من هؤلاء معهم المسوح أي ثوب متلطق مبتل كفل من أجفان النار فيجلسون منه مدى البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقولوا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فهذه تلائم قوله جل وعلا والنازعات غرقا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فينتزعها أي ينتزعها ملك الموت كما ينتجع السفود أي السلك أو السيخ من الصوف المبلول وهنا قول الله جل وعلا والنازعات برقة والناشطات نشطة طيب لماذا ذكر الله جل وعلا أيضا والنازعات قبل الناشطات لماذا ذكر الله جل على أهل النار في هذه الآية قبل أن يذكر أهل الجنة والناشطات نشطة لأن ذلك يلائم قول الله, جل أو قول الله جل وعلا في الحديث إلى او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا نعم يقول الله جل وعلا يوم القيام يا آدم فيقول لبيك وتعديك والخير في يديك قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يقول الله جل وعلا أي لآدم أخرج بعث الناق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 قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل ثم قال والذي نفسي في يده أو والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكونوا ثلثة أهل الجنة قال فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الرقمة في زراع الحمار الرقمة يعني هي قطعة بيضاء تكون في زراع الحمار لا يكون فيها شعر وتكون مستديرة فهي كناية عن كثرة بإذن الله جل وعلا يعني أهل الجنة من هذه ولكن ذكر الله جل وعلا والناجعات قبل الناشطات لأن كما قال الله جل وعلا من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فالنجاح يوم القيامة يكون معدل واحد من كل ألف فناسب ذلك ذكر الناجعات قبل الناشطات تمام طيب هذه الصورة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى قيام الليل وذلك ستجدونه عندكم في التفسير في فضل الله العالم فذكر ابن كثير رفض الترمذي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثة الليل قام أي قام من نومه فقال يا أيها الناس أذكروا الله يا أيها الناس أذكر الله جاءت الراجفة تتبعها الراجفة جاء الموت بما فيه وفي رواية جاءت الراجفة تتبعها الراجفة جاء الموت بما فيه فقال الرجل يا رسول الله أرأيت ان جعلت صلاة كلها عليك قال إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أي حسب من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بهذه الآيات تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه حسب من النبي صلى الله وسلم للصحابه حتى يقوموا لقيامه الليل فان سلعه الله غاليه فان سلعه الله غاليه ألا وهي الجنه طيب بعض العلماء يعني قال ان ومن يتيعه غفقه ومن نشطات نشطه والثامحات سابحه فالثامقات سابقه فالمدبرات امره قالوا ان ذلك يعني منهج للطريق إلى الله جل وعلا أو منهج للطريق إلى الله جل وعلا كيف ذلك فقالوا الناس عاد أي نزع حب الدنيا من قلب فإذا ما ندع الإنسان حب الدنيا من قلبه فإنه بذلك ينشط في طاعة الله جل وعلا فإذا نشط في طاعة الله جل وعلا فتراه يسبح في طاعته جل وعلا أي يزداد طاعة بعد طاعة فإذا سبح في أوامر الله او في طاعة الله جل وعلا فتراه يسبق الآخرين فتناسب قول فالسابقات فإذا سبق الآخرين فجعله أو اصطفاه الله جل وعلا لأجل نصرة دينه فالمدبرات أمره أي استقدمه الله جل وعلا في تدبير أمره في هذه الدنيا يبقى دوت كما قال بعضهم هذا منهج للطريق إلى الله جل وعلا طيب بعدها يعني يقول الله جل وعلا يعني لما ذكر استذاء هؤلاء المشركين يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة أطلوا تلك إذن كرة الخاسرة يبقى هذا القول الذي قالوه طبعا نحن قلنا ربما يكون هذا في الدنيا من باب الاستهداء وربما يكون في الآخرة من الندم الشديد الندم الشديد على من فعلوه أو على بعثهم مرة أخرى هم كانوا يعتقدون أنهم لن يعثوا بعد ذلك فهو قالوا تلك إذا كرة خاسرة فلو قلنا أن ذلك من باب الاستهزاء فهذا يحصنا على الثبات النفسي عند استهزاء المستهزئين قالوا تلك إذا كرة خاسرة أي لما استهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزأوا باليوم الآخر ومعثاتهم مرة أخرى فهذا يحثنا لأن الله جلعا قال بعد فإنما هي ذاترة واحدة فإذا هم لا بد أن يعودوا مرة أخرى فإذا ما استهزأ أحدهم يعني بنا أو بك عند مثلا دعوتهم أو غير ذلك فلابد أن يكون الإنسان ثابتا ثباتا نفسيا لأنه يصدق ما قاله الله جل وعلا فإنما هي زبرة واحدة فإذا هم بالساهرة يعني لا يعني يعني لا يندم الإنسان على ذلك وإنما يثبت ثباتا نفسيا وثباتا إيمانيا أن الله جل وعلا لا بد أن يبعث هؤلاء مرة أخرى ثم يحاسبهم على كل ما فعلونه وحتى ان كان مسلما عاصيا واستهسأ بك فلابد أن تعلم أن الله جل على سيدنا على ذلك حتما طيب من خلال قصة سيدنا موسى عليه السلام يعني بعض الأمور التي نستفيد منها من هذه القصة قوله جل على هل أتاك حديث موسى أي قد أتاك حديث موسى فهو أسلوب للتشويق للنبي صلى الله عليه وسلم يشوق الله جل وعلا النبي ومن ثم يشوق الأمة لسماع ما حدث بين موسى عليه السلام وفرعون عليه لعنة الله إذ ناده ربه بالواد المقدس وقلنا في ذلك أنها لحظة الاستفاء وأن الله جل وعلا لا يشطفي أي أحد وإنما يشطفي العباد الطائعون الطائعين التقاه اذهب إلى فرعون انها إنه طغى يبقى هذا هو أسلوب الداعية أو هذه صفات الداعية اذهب إلى فرعون إنه طغى يبقى نأخذ منها قوة الداعية تمام يبقى اذهب إلى فرعون قوة الداعية ولا بد أن نعلم أنه بد أن ننزل إلى الناس لأن الناس لم تأتي إلينا ولكن نحن ننزل إلى الناس يبقى يبقى دية الاستفادة من هذه الآية اذهب إلى فرعون إنه تمام فقل هلك إلى أن تذكى وأهديك إلى ربك فترقشى يبقى نستدل من هذه الآية أو هاتين الآية على ماذا على الاستمرار فقل هلك إلى أن تذكى وأهديك إلى ربك فتخشى يبقى الاستمرار دي حاجة الحاجة التالتة فقل هلك إلى أن تذكى دي أسلوب أسلوب الرحمة مع الغصاب يعني أنا لما كأكلم أحد الغصاب ما أخشيش عليه بأسلوب جف غليض كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين كذلك كنا من قبل فمن الله علينا بالهداية فلما أكلم هذا العاصر أو هذا الكافر أو كذا أو كذا فالله جل على يقول الموسى فقل هل لك إلى أن تسكى وأهديك إلى ربك فتخشى هل لك إلى أن تتطهر أسلوب تشوي أسلوب جميل أسلوب فيه رحمة طيب انت ذكيت وتطهرت وأهديك إلى ربك فتخشى وأدلك على ربك فتخشى فيدل على الاستمرارية أي لن أتركك ولكن سأستمر معك تمام فأراده الآية الكبرى فكذب عفى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى يدل على همة أهل الباب فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأين هممنا نحن أين همتنا نحن في ذلك الزمان ثم أدب رئيس فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نتالى الأخرة والأولى ثم كما قلنا الشرعة الله جل وعلا نعم كيد أهل الباطل فنحن لابد ان تكون لنا همة أعلى من أهل الباطل ثم كما قلنا شرع الله جل وعلا في بيان الكون المرئي وكما قلنا من قبل أننا نستدل من الكون المرئي ومن السماء والأرض على البعث يوم القيامة كما قلنا في سورة النبأ فالله جل وعلا يعني لما ذكر السماء والأرض كما قلنا لخلق السماوات والأرض الأكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهذا او هذه الآيات التي فيها كلام عن الكون المائي يعني هي كما قلنا من قبل الحصار الدعوي أن تحاصر المدعوب او تحاصر المدعوب دعويا لم يقول أحد أنه أشد من السماء او أشد من الأرض او أنه هو الذي أخرج الماء والمرعى وأنه هو الذي يعني رافع السماء الكل يشهد أن الله جل على ومن فعل ذلك فبذلك أنت تحاصل المدعو دعويا يبقى هذا أسوء الحصار دعوي يبقى كما قلنا صفات الداعية ان قوي ومنها اذهب إلى فرعونة إنه طرق أنه مستمر فقال فقال فقل هلك إلى أن تفكأ وأهديك إلى ربك فتخشى أي إن تذكيت فلن أتركك ولكن سأكون معك وأهديك إلى ربك حتى يعني يخشى قلبك من الله جل وعلا طيب وقلنا ثالث حاجة أسلوب الرحمة فقل هلك إلى أن تذكى طيب قلنا بعدها إن الدعياء مركز التكيز يبقى دي رابح حاجة التركيز طب يستدل عليها من أي فإيه قول الله جل وعلا يفعلونك عن الساعة أين مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها أي انت عليك أن تنذر من يخشاها يبقى تركيز الدعية نعم التركيز على القضايا الدعوية والتركيز على المدعوين يعني انظر من ستدعو يعني لا تضيع جهدك مع من لم يعتبر ومن لا يقبلك ولكن ضيع مجهودك أو, أو, أو احفظ مجهودك لمن يستفيد منك من أجل ذلك يقول الله جل وعلا إنما أنت منذر من يخشاه أي لا يعتبر بهذه الآيات وبالإيمان باليوم الآخر إلا من يخشى الله جل وعلا يبقى التركيز يبقى تركيز الداعيه على المدعوين من تا ثم حملوا هم الدعوه طيب نقول ح من يعني من ايضا من صفات الداعيه تمام انه يحمل هم الدعوه من اجل ذلك يعني الله جل على ذكر فصة موسى عليه السلام مع سرعون بعد أن ذكر اليوم الآخر في, يعني في بداية الصورة والنزعات والناشطات قلوب يمئذ الواجفة يقولون إن لمرضون في الحاسرة إلى آخر الآيات فلو امتلأ القلب بالخوف من الدار الآخرة سيمتلأ القلب حبا للدعوة يبقى على الدعية أن يمتلأ قلبه بمفاهيم الدار الآخر وبالإيمان باليوم الآخر حتى يخرج الكلام من قلبه يعني منبسط من هم يكون يحمل هم هذه الدعوة يعرف ماذا سيحدث لغفاة يوم القيامة فيحمل هم هؤلاء الناس تمام يبقى صفات الدعاية أنه قوي مستمر أسلوبه أسلوب رحمة التركيز على المدعوين يعرف من سيدعوه ثم يحمل هم الدعوة التي تنبذق من فهم الدار الآخر نعم لذاك الله خير تمام يبقى هذه من صفات الداعية طي قول الله جل وعلا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى يبقى هذا يدلون على أن الله جل وعلا إذا ما حاسب فتش وإذا أعطى أدهش كما قال السلف يعني الله جل وعلا إذا أعطى العبد فإنه يعطي عطاء يدهش من سيأخذ هذا العطاء كما قلنا في سورة النبأ جزاء من ربك عطاء حساب أي عطاء كافيا وكأن العبد يقول حسبه يعني يستدفي أشد الاستفاء من هذا العطاء وكذلك في الدنيا فإن الله جل على إذا أعطى العبد ولا وليس شرطاً يعطي العبد مالا او ولدا أو سلطانا أو جاهلا ولكن ربما يفتح الله جل وعلا على العبد في العبادة أو في القيام أو في الدعوة أو في الذكر أو في غير ذلك من الأمور التي تقرب العبد إلى ربه جل وعلا فإذا ما فتح الله جل وعلا على العبد وأعطاه فإنه يعطيه يعطي العبد عطاء يدهش إذا أعطى أذهش إذا حاسب فاتش إذا حاسب الله جل على العبد أخذه على القديم وعلى الحديد كما قال الله جل على فأخذه الله نجال الآخرة والأولى أي ما فعله في الأولى أو في قوله أليس لي ملكم مصر وهذه الأنهار تجري من تحته تمام وقولهم في الآخرة أنا ربكم الأعلى وفي الأولى ما علمت لكم من إله غير فأخذه الله كانت الآخرة والأولى أخذه على القديم والحديث لم يتركه الله في التعامل مع الله جل وعلا أن الله جل وعلا كما قال الثلاث إذا أعطى أدهش وإذا حاسب فتش فلنقش الله جل وعلا ونسأله جل وعلا أن يعطينا من فضله طيب أخيرا قوله جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى نستدن منها على قاعدة ألا وهي لابد أن ينصالح القلب حتى تنصالح الجوارة واما من خاف مقام ربه أي خاف بقلبه ونهى النفس عن الهوى فإذا خاف قلبه فلا بد ان تنتهي النفس عن الهوى يبقى هذه القاعده لا بد ان يصالح القلب حتى تنصالح الجواهر طيب ايضا رب خاف مقام ربه نقول خاف مقام ربه أي خاف الوقوف بين يدي ربه أي خاف مقامه أي قيامه أي قيام العبد بين يدي ربه يوم القيامة تمام؟ ونهى النفس عن الهوى فإذا ما خاف من قيامه بين يدي ربه يوم القيامة فلابد أن ينهي نفسه عن الهوى تمام؟ وقلنا وأن من خاف مقام ربه أي خاف جلال ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى تمام فالخوف من القيام بين يدي الله جل وعلا يدل على الخوف من الله جل وعلا والخوف من جلال لله جل وعلا يدل أيضا على الخوف من الله جل وعلا تمام وأما من خاف ما قام ربه يعني هذا المعري تمام وأما من خاف ما قام ربه ونهى نفس عن الهوى طيب قلنا أن الله جل وعلا هو الذي خلق الإنسان وهو الذي جل وعلا يعلم ما يصلح الإنسان ويعلم ما يضيع الإنسان من أجل ذلك أتى الله جل وعلا في هذه الآية بعلاج مشاكل الإنسان ألا وهو وأما من خاف ما قام ربه أن فالعبد من ربه جل وعلا وأن نفسه عن هواها فإن الهوى هو أكثر ما يضيع الإنسان أو أعظم شيء يضيع الإنسان هو الهوى من أجل ذلك ذكر الله جل وعلا العلاج في هذه الآية وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بعد ذلك ان اعظم علاج ل بالسوء هي ان تعلو الفطره يبقى عايز اقضي على نفسي التي توسوس لي نفسي فلا بد ان تعلو الفطره ف... تمام الذي هي يعني يعني تنتمي الى قول منذ الذي يسره الله جل على العباد ولكن النفس تستمع بلى الشيطان الذي هو ابتلاء من الله جل وعلا لكل عبد فإذا ما استمعت النفس للشيطان فإنها دعال على الفطرة وإذا استمعت الفطرة أو إذا استمع العبد إلى الملك الذي يأمره بطاعة ناهج لعلا علت الفطرة على النفس وهكذا إما ان ترتفع النفس وإما ان ترتفع الفطرة فإذا ارتفعت الفطرة فذلك يدل على إيمان العبد وعلى خوفه من ربه جل وعلا وإذا ارتفعت النفس على فطرته فيدل ذلك على بعد الإنسان وعلى الله جل وعلا وعلى أوامل الله جل وعلا نقطة العجاج لكل مشاكل الإنسان هو الخوف من الله جل وعلا وأن ننهى أنفسنا عن الهوى البعد عن الهوى البعد عن الهوى يبقى هذه الأمور التي نستفيد منها من هذه الصوره يبقى اسال الله جل وعلا ان يجعلها في موازين حسناتنا اجمعين وان يرزقنا الفهم والتطبيق يعني ان نفهم ما ذلك وان نعمل به وان نطبقه ليس من باب الفهم فقط او العلم فقط ولكن لابد أن نعمل بما تعلمنا يبقى احنا فاضل نهدر على كده اخذنا وانتهينا من هذه الصوره فضل الله يدرى ويرتاحنا على هذه الصوره تمام طيب المره الجايه عندنا المرة جاية كما اقرضنا في سوره النبى هيكون ان عندنا مراجعه هذه الصوره يعني ايه مراجعه هذه الصوره يعني ان انتم اي حد استفاد فضل من هذه الايات أو استفاد من هذه الصوره هيكتب اللي استفاده يعني ما اثر في قلبه وده ما قلنا وبينجيبش من التفاسيل الثاني والكلام ده يعني او ما بنعملش كوبست من الكلام لأ اللي استشعرته من هذه الايات اي اثارت فيك فبتكتب ان شاء الله في سطر سطرين ثلاث سطور مش هذي مكتب كل الصور يعني اعظم شيء اثار فيك من هذه الصورة بينكتبه لان ربما او حتى لو ايه ربما انا استفاد من هذا الكلام ربما يعني بعضكم يستفاد من كلام الاخر انا استفاد من كل هذا الكلام تمام فيبقى يعمو أن نفعو لنا جميعا الله جل على يفتح ولا على أو بشيء لم يفهم الآخر فيكتب هذا الفهم او هذا الأمر الذي أثر في قلبه فننتفع منه جميعا المرة جاء فضل الله جل على هنبتدي نقرأ الكلام اللي أنت هتكتبه عن هذه الصور. تمام عشان يبقى فضل أنتهينا من صورة النبأ ثم النجاعة ثم ندأ في صورة عبت بفضل الله جلالعلى في المرة بعد القادمة تمام مفهوم؟ اللهم يفضل طبعا نحفظ الصورة طبعا ده يفضل يعني يعني أنا عشان أستفيد من الصورة أكثر استفادة عليك حفظ الصور عشان أقدر أقرأها او في النوافل أو غير ذلك تمام؟ فيده يعني كنت حرف في الصوره فاستشارا ظهر قلب يكون افضل للفهم افهم وافضل للتدبر اتفضل ممكن نسال اتفضل اللي عنده سؤال اتفضل تاكل طيب معنى مكان مكان هذه دي العقوبة الشديدة التي يرتدع صاحبة تمام؟ يبقى نكال هي العقوبة الشديدة التي تكون نكالة لصاحبة أي عقوبة يعتبر بها الناس يعني هي لصاحبة عقوبة شديدة تمام؟ ويعتبر بها الناس زي ما بقولك مثلا إيه فلان كبش فدى تمام؟ يعني هو للتاخد تمام؟ هو اللي مثلا وقع للأمر فيبقى الآخرين او الآخرون لما يروا ما حدث به فإنهم يخشون أن يفعلوا مثل ما فعل فنكال هي العقوبة الشديدة لصاحبها التي يعتبر بها الناس نعم يبقى عبرة عبرة لهم يبقى نعمل فلان عبرة لهؤلاء فيبتدع الناس أن يفعلوا مثل ما فعل تمام إيبا دا معنا نكال كلمة الحديث فين معنى هاي؟ طيب فين معنى هي زي محنة عندما قولنا الله جل على ما يقول يسألونك عن الساعة بأي كان فيما أنت من ذكرها على اللخول الأول فيما أنت من ذكرها أي مالك أنت من ذكرها أي مالك أنت في السؤال عن وقت قيام الساعة إنما هي إلى ردك منتهاء يبقى فين أي في أي شيء أنت من ذكرها او ما لك انت من ذكرى لماذا تسال ما يعنيك انت من عاده الساعه تمام ففيم يعني تكتب بمعاني مختلفه لست في شيء من عدل. تمام ما لك او ما يعنيك انت من ذكرى تمام ده القول الاول طيب لو انا قلت ان هي يسألونك عن الساعة ايانا مرساها فين اي اي هؤلاء الكفار فين هنا بمعنى استفهام للانكتار والتعذب اي استنكاوا من الله جل وعلا على هؤلاء جزال والسلام تمام يسألون النبي صلى الله عليه يعني متى الساعه متى الساعه متى الساعة؟, الساعه والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يسال ربه كي يجيبها اولئك المشركين فيقول الله جل وعلا يسالونك عن الساعة ايان مرساها فيم اي لماذا يسالون يبقى هنا نوع من الاستفهام للان الشديد ولكن على طبق قوله في متى ذكرها ثم نبدا بقوله انت من ذكرها اي أن أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم من أشراط هذه السنة كده صلى الله عليه وسلم وإذا وقاف مقام ربه الجنتان جنتان يرزقهما الله أي ليس جنة واحدة وإنما ينعم العبد يوم زي يقدروا على هنا اذا أراد شخص الهدايه كيف اوتاله كبدايه ابدا معه باي شيء وكيف يكون الاسلوب طبعا زي ما قلنا اسلوب الرحمه واسلوب المحبه زي ما احنا قلنا في بدايه سوره النبى اناس لا يعرفون شيء تمام عما يتسائلون عن النبى العظيم الذي هم فيه مختلفون يختلفون منهم مصدق ومنهم مكذب وعندها تساءلون أصلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول كلام غريب لم يأتي به الأباء ولا الأجداد ويبدع أن هناك إله وأن هناك دار آخرة وأن هناك بعض بعد موت وأن معه القرآن فالناس يتساءلون ولكن في سورة النجاعات الأمر مختلف النجاعات بدأت خلاص بدأت النبي صلى الله عليه وسلم ينشر دعوة فسورة النجاعات بدأ في ناس تأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن به صلى الله عليه وسلم وإنهاء عدم لذلك كانت والنازعات غرقة كما كنت البداية شديدة طيب بعد كده من النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى ان جاء او يد بك فتنفعه لكن اناس هم الذين يعني في بدايه الامر وعن ذلك ثم رسولا كي يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا بعدها فأك يسعى هو الذي يسعى الى النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أي هو يخشى من الله جل العالم كلا أي ليس الأمر والله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كما كنا الدعاية لابد أن يكونهم بإختيار للمدعوين تمام صلى الله عليه وسلم طالب أقواما يعني كان اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذن سيكونون يعني يعني قريما في الدعوة إلى الله جل وعلا وسيكونون سبب بالسوي الاسلامي صلى الله عليه وسلم ويحرص صلى الله عليه وسلم على هدايته ولكن كده. تمام ولكن يعني اناس بعد ده سوره النبأ وسوره النزع في بدايه الدعوه النبوي تمام في بدايه ادعاء الهدية. بداية الصور النبي صلى الله عليه وسلم. كده لما احنا قلنا خلاص احنا من جاءك يا سعى اول حاجة هنكلم عنها يبقى اللي بعد كده التكوير والانفطار والمطففين والانشقاب يبقى اللي هي صور الدال الاخرة اذا, الس... اذا الشمس كورت واذا النجوم انكثرت واذا الجبال سيرت يبقى الانسان الاول احنا بنكلمه عن مقام الله جل وعلا وي يعني لو لو بصينا الى هذه الصور انبا نزل قبل ان نذعتنا نعم. نعم نعم طيب لو احنا بصينا لهذه الصور تمام تجد ان اول يعني معظم هذه الصور زي ما قلنا بنتكلم عن محاور كثيره جدا مش مركز في حاجه معينه الصور ستتكلم عن يعني كما كنا نتكلم عن الذر الاشاره وتتكلم عن يوم القيامة وتتكلم عن امر حدث في الدعوه اكتبت صور نفس النظام قلنا عما تساءلون وناس يكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم وتساءلون طب في سورة نجعات قصة موسى وفرعون طب في سورة عبث ده قصة ابن أم مكتوم أمور كل ديت أمور في الدعوة. تمام وفي كلام عن الدر الأخيرة وفي كلام عن الكون المرئي وفي كلام عن يعني النار وصفات النار وكلام عن الجنة طيب لكن سورة التكوير الكلام بتايته عن الشمس وتكوير الشمس وإذا النزوم مكدرة كلام عن الدار الأخيرة حسن وكلام صرف عن الدار الأخيرة وأهوال القيامة وما يحب في يوم القيامة فده طبعا نميذ الإنسان الذي جاءت فلابد أن يمتلئ قلبه خوفا من الأخيرة حتى يخشى من الله جل وعلا وإلا هيقع بعد كده وده هي الحاجات بفضل الله اللي احنا هناخده يعني احنا إن شاء الله نمر خارج صورة بفضل هنبتدي اما نبدا في التكوير واما احنا نسيب التكوير لسنه ثانيه ونبتدي في حاجه اسمها ترابط الموضوعي وترابط الموضوعي في الجزء 30 ترابط الموضوعي في الجزء 30 اللي هو ايه بنقسم الجزء 30 الى 10 مستويات وكل يعني كل يعني كل مستوى يسلم الذي بعده يعني تصحى له الصور مثلا يعني سوره النبا قلنا نتعرف او الكلام ده فدية الموجة الاولى تمام او الموضوع الاول طيب بعد كده هناخد التكوير والانشطار والمطففين والانشقاق مع الهات اللي بتقسط فينا وهنقسم فضل الله على جزء الموضوعي في الجزء الثلاثين ان الجزء كله مترابط مع بعضه تمام وبعد كده ناخد حاجة ترابط الموضوعي اللي هو ترابط موضوعات الجزء هنلاقي موضوعات موضوع عن يوم القيامه موضوع عن مثلا القبور وزياره المقابر موضوعات بتتكلم عن القيامه موضوعات بتتكلم عن الندم موضوعات بتتكلم عن الفرحه موضوعات بتتكلم عن مثلا نقول ايه الخير والبر والاحسان فدي كلهم الترابط الموضوع في الجزء ال30 صور مختلفه ولكن موضوعاتها تمام ايات كتيره بتتكلم نفس الموضوع ولكن الترابط الموضعي اللي هو موضع الصورة بالنسبة للجزء ده إن شاء الله كلها لهدو يبقى احنا لما يجينا حد نحاول الأول بالاسلوب نجعله باسلوب رقيب اسلوب في رحمة. ما نخشش عليه داخلا نتقربه أصلا في الدين يعني كثير من المرتزمين بيخش باسلوب اللي هو إيه؟ اسلوب الشدة فطبعا الناس بتكرهنا عشان كده تمام؟ يعني كلنا لابد لحد بقول لك ده انت راجل جد وانا بحبك مش على الانتظار ليه لانه شايف مني اتشديه ما بيحبش الملتحين ما بيحبش المنتقدات ما بيحبش كده تمام فاحنا نبدا باسلوب الرحمه مع الناس نحب الناس في ديننا بالاسلوب فاذا ما احبونا استمعوا الي تمام زي ما ربنا اذهب الى فرعون انه طه فقل هل لك الى ان تذكر واهديك الى ربك ف ليس راونا انه هو طرف قول قوله له قولا تدفعون كافر الادعاء الولوغيه والدعرهوبيه ومع ذلك نكلمه ب... تمام يذكروا باي شيء يذكروا بايات القران يذكروا بالدار الاشره نذكر تمام تذكروا تحفر يذكروا بنعمه الصحه اذا رايت مريضا مثلا من الناس الصحة والفراحة ربنا انا ما علينا بنعمل الصحة اللي احنا نأكل ونشرب وندخل الخلاء ونخرج ونتحرك وانا ما يقدرش يأكل ما يقدرش يشرب مرد سكر لا يتحرك عنده شلل عنده كذا عنده كذا فنعمة الصحة الصحة دي من ربنا فبداية نكلمه عن الصحة طيب نكلم زي ما قلنا اسكوب الحصار الدعوي اللي انت تحاصر دعوي يعني ايه؟ يعني أنا لذا ما جاءت فلفص مني ما يعودتش يتخلت موضع تتيرة ما كيش أكلامه أولي أسلا أنتو عملتو وأنتو سويتو المجلس الشعب والبرلمان وأنتو قلتو وأنتو لأ أنا دخلوا في حاجة ما يقدرش يتكلم فيه زي ما قلنا كلموا عن السماء كلموا عن الأرض كلموا عن النجوم كلموا عن السواكب كلموا عن الحاجات اللي كله عارف أن هذه الأمور من خلق الله جل وعلا فنتكلم عن عظمة الله رحمة الله تمام يعني, أكلمه يعني ربما في الاول خلينا نتكلم عن قضمة الله جلعه. اول حاجة نتذكره بعظمة الله ما فيش حد فين هيمكن بعظمة الله ابدا إلا يكون متهدا طبعا قصة ولكن اي انسان وإن كان على اشد المعصية لما تجد تذكره بعظمة الله جل وعلا يعني الكل سيكون معك بل ربما يتكلم لك ربنا عمل معايا وربنا اداني وربنا كده وربنا انا عليها بنعم جثير وانا مقصر في حق الله جل وعلا يبقى بدانية نتكلم عن عظمة الله جل وعلا وفي ابداع في خلق هذا الانسان طبعا بقى من نعم من ذاكرة ومن ذاكرة لو احنا مثلا شكولية معينة ربما نتكلم فاي حاجة احنا مشتركين فيها تمام يعني مثلا طب هيكل مثلا بقى في الامراض وكذا وكذا وكذا وربنا ينعم علينا تمام صاحب الهندسه هيتكلم مثلا ان الله جل على ابدع في خلق هذا الإنسان زي ما هو المهندس بيبدع في بناء مثلا هذا البيت او هذا العماره أو كذا او فالله جل على ابدع في خلق هذا الإنسان الله جل على, على خلق الإنسان تمام فنخش على عظمة الله جل وعلا البداية عظمة الله جل وعلا فإذا يعني استنعى هذا الإنسان وخشي من الله جل وعلا وأحذى الله جل وعلا نكلم عن ذا للأخير تمام بداية نتكلم عن عظمة الله جل وعلا في كل شيء طيب حاضروا إن شاء الله سيكون معذرة بس انها بحسب ظروف عشان الشتاء والكلام ده وكانوا مقفوعة ومعليش انا قاسف ان شاء الله المرة جاء باذن الله مدرسة نحاول بقى انذاكر الصورة كويس عشان يكون في امتحان ونكتب ان شاء الله بفضل الله التدابرات بتاعكم ان شاء الله ستبقى على الموقع ان شاء الله وانا قد نقرأها كلها المرة جاء جزاكم الله خير جزاكم الله مزيز.